ل والأس بال متفائل, متفائلٌ بالسبب في دون جي متفائلل رغم القوط ذيقناجم السياات ووزجرة الجلااد متفائل والأس بال متفائل بالسر دون جي متفائلل رغم القوت يذيقناجم السياات وزجرة الجلااد متفائل يرم بالويث يسقي شمس وصحب مبادي متفائل بالزرع يخرج شطاه رغم الجرادك من جل الحصادي متفائل بالويث يسقي روضنا شمس وصحب مبادي متفائل بالزرع يخرج شطاه رغم الجرادك من جل الحصادي متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضرها يا قوم ناس النارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضرها يا قوم ناس النارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم واذстройهم ديولهم نمل يذوب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنا اسمع منطقا لجماد فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يذوب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنا اسمع منطقا لجماد حجر وأشجار هناك بكتسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخ الأحفاد حجر وأشجار هناك بكتسنا قسماً ستدعو مسلماً لجنادي يا مسلما لله يا عبداً له خلفي يهودي أخو الأحباد فاقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبقي دياراً من الإلحاد قسماً بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفنائل عاد فاقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبق ديار من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو لي بل الصدا والكأس غامرة لغلة صادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا يقيني رسول الله وهو لي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود